براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وعلموا أنكم غير يوم الحج الأكبر أن الله بني من المشركين أن الله بني من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجب الله وبشر الذين كفروا بعدها شيئا ولم يظاهر عليكم ولم يظاهر عليكم احدا فاتلوا اليهن عذره فاتلوا اليهن عذرا الى مدتهن ان الله يحب المستقيم فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقطعوا وجسّمهم وخذوهم وخذوهم وحضوهم وقعدو لهم كل ما رفضه فأيلك أبو وقام خلات الزكاة فخلو سبيله. Yeah. تبا قلوبهم وكثرهم ساتقون اشتروا بها. نكم الآيات لقوم يعلمون. أتخشونهم فالله أحف أن تخشوه إن كنتم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الحسنين ثم ان تسرقوا أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهفدين أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرار كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسهمون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بأموالهم وأمواتهم أعظم درجة عند الله، وأولئك من الفائزون يبشر الله به منه ورضوان. ورضوان وإخوانكم أولئك إن استحضوا إن استحبوا الكفر على الإيمان وما أن يتولّهنكم فأولئك هم ظالمون. وعشيرتكم وأموال قت رضوها وتدعوت تخشون كsadها ومساكن ترضا ما إليكم من الله ورسوله ورسوله وجهاده في سبيله فترضفوا فترضفوا حsad يَا الله بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ فَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي نَاقَةٍ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُنْعِمُوا عَلَيْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا ثم أنزل اللَّهُ سكينة عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزيري اتخذوا احباره وَجِينِ الْحَقِّ يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ آمِنٌ إن كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ وَالَّذِينَ يَكْهِزُونَ الْزَّهْبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُؤْفِقُونَهَا وَلَا يُؤْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُوهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا بِنَارٍ دَمَّنَ مَفْتُوَى بِمَا فَتُوَى بِهَا, فتكوى بها لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكندون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك لَكُمْ وَقَاتِلوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ مُحْصِي إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَشِيءٌ فِي الْكُفْرِ ب பًا غ وَbara ب பًا غي وَ ت والله على كل شيء قدير، إن تنقروا فقد نقروه الله إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا ثنيت لئن في الغار إذ يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود, وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السكلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وفقالا وجاهدوا بأموال وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاطدا لا استبعوك لا استبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم الله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذلت لهم حتى يتبين لك, لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأن يجاهدوا سبحانه والله عليم كم سمعون لهم والله معلم بالظالمين لقد بسغور فتنهم قبل وقلبوا كالأمور حتى جاء الحق حتى فسقطوا وإن جهنم لمحيط للكافين إن تطلب حسنة تؤهم وإن تطلب مصيبه يقولوا قد أخذنا أمرنا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كسب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوشل المؤمنون قل هل تغذقون بنا إلى إحدى الحسنيين ونحن نتغذق بكم أن يصيبكم الله بعذاب من فَإِنَّ مَعَكُمْ مُثْرِفُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يَتَفَضَّلَ مِنكُم أَحَدٌ وَمَا مَنَعَ أَن تقبل مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا, إلا أنهم كفروا بالله Bueno. صُوَّهُمْ كافِرُونَ وَيَحْفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ لَكُمْ وَلَكِنَّهُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجْدُونَ مَنْ جَاءَهُمْ أَوْ, أو دَخَلَنَّ وَلَوْ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنه أبو ما يساهد الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله فيؤسين الله من فضله الله من فضله ورسوله إنا إلى الله غاضبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وبه السبيل فريضة منه والله عليم حكيم ومنهم بذين يعدون النبي ويقولون هو عدن قل عدن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يعدون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله فَمِنْ يُرْبُو فِيهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ وَاللَّهُ ورسوله كفرتم بعد إيمانكم إن أعطوا عن طائفة نعذب, نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وي بخلاقهم بخلاقهم فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَقُطِرَ كَالَّذِي ك حظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاطرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم حي وعاجز وعاجز وتمذى قوم إبراهيم والأصحاب مجدًا والأصحاب مجدًا أتكهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤنات بعضهم كَاذَ وَيُضِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي, تجري مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ قَالُوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَوَيْلٌ لِّلْمُنَافِقِينَ وَانظُرْ إِلَيْهِمْ كَيْفَ مَرَّ عَلَيْهِمُ الذِّكْرَىٰ وَكَيْفَ ضَلُّوا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قَالُوا وَلَقَدْ قالوا لَقَوْمٌ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَذَا من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن, لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخروا به وتولوا وهم معرضون They mm -hmm. فِيهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنسَرُفْ فِي الْحَرْبِ أَيْنَ نار جهنم لَمَ أشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيُضَحِّفُوا قَلِيلًا وَلْيَذْكُرُوا كَثِيرًا جَزَاءً دِلَاكَانُوا يَكْتُبُونَ فأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تخاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين ولا تطل على أحد منهم لا تأبدا ولا تقم على قدره إنهم كفروا ورسوله وما كون وهم فاسقون ولا تعجبك أنوالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن الأنهار جاهدوا مع رسوله السعد أنك أولى منهم حزنا حزنا أن بِأَشْيَاءِ هَذَا فَيُنَذِّرُ قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِهَ وَمَأْوَاهُمْ جَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ عَنْهُمْ فَإِنْ تَضُوعْنَ فَإِنَّ اللَّهَ مَا لَا يَضُوعُ فَإِنَّ اللَّهَ مَا لَا يَضُوعَ الْقَوْمِ فَاتَّقِ الْأَعْرَابُ وَشَدَّ كُفْرَهُمْ وَلِتَأْقَهَا وَأَجْزَوْا لَا يَعْلَمُونَ حُدُودَ مَا نَزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اصطفوا الزوايل عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويستخد ما ينطق ما ي يُذِكِرُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إن عَسَلَ اللَّهُ أَيْتُهُ بَعْلَهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُضْ مِنْ أَوَائِمٍ فَضَقَةٌ تُطْمِعُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَقَلِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ قَلَائِتَ كَسَكَرٍ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ نِفَادَهُ وَيَأْخُذُ الْقَضَاءَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَشَكُورَ الْجُون إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إنا يعذبهم وإنا يتوبر عليهم والله عليم حكيم والنبي نسخد مسجدا ضرارا وصفا وتفريقا بين مُؤمن وعصا من حارده الله ورسوله من قبل ولا والله يشهد إنه لكاذبون لا تقن فيه أبدا لمسجد أخرين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيركم الذي باياكم وذلك هو الفوز العظيم mhm. ظن وضن من جاء من الله ألا ولا نقض ولا مخنفة في سبيل الله ولا يطرون موت أن الكفار ولا ينسل ولا يقطعوا نواديا إلا كتب لهم في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا فزادتهم رجسا إلى لبسهم وماتوا وهم